قال هل النجاسة هذه تصير الثوب وهل هذه النجاسة معفو عنها؟ هو على كل حال إذا كان يمكن الاحتراز منها فلا بد من الاحتراز على معنى أنه مثلا إذا تطهرت بعناية وااا احترزتها لنفسك وانتبهت لنفسك ف... يمكن أن تتقي مثل هذا فإن عليك ذلك أما إذا كان لا يمكن التحرز كما لو كان يستمر الخروج ودائما في رطوبة لا تنتهي أبدا كسلس البول فإن هذا تصلي على حسب حالك أما إذا كان نتيجة تقصير أو نتيجة يعني تعجل من القيام من قضاء الحاجة فإذا كان يكفي أن تنتظر قليلا حتى ينقطع الخارج فعليك كذلك أن تنتظر أو على الأقل يعني بعدما تنتهي تأخذ لك فترة تراجع نفسك إذا كان لا يشق عليك وإذا كان ليس خروجه دائما مستمرا فإن عليك أن تتحرز مما يمكن التحرز منه أما إذا شق عليك وكان مستمرا في الخروج ولو فيه يعني رطوبة مستمرة لا تنقطع فإنها لا تصلي على حسب حالك إن شاء الله ما الرأي في بعض الجماعات الذين يدعون إلى الله على السنة وحدهم وغيرهم يعتبرونه ناقص إيمان؟ لا أن يكون أن يعتبر هذا ناقص إيمان هذا مستنما حلو نظر وإلا لا شك أن كل إنسان يحرص أن يكون هو الأكمل وأن يكون هو الأقرب الاستمساك بالكتاب والسنة وهذا أمر معلوم أنه مطلوب ومعلوم أنه غاية الدعاة كلهم بل وغاية كل مسلم أن نكون قريبا من الكتاب ومن السنة ولكن على كل حال أي أمر تسمعه أو تراه أو تلاحظه عليك أن تعرضه أنت بنفسك على الكتاب والسنة وإن كنت لست لها. لذلك فإنك تسأل أهل العلم في هذا فأي مسألة تعرض لك أو منهج يعرض عليك أو طريقة تمر بك فعليك أن تستفسر فيها أهل العلم ولا تعتمد على وخاصة إذا وجدت في نفسك إذا وجدت في نفسك ترددا وتشككا من قول هذا القائل أو دعوة هذا الداعي فعليك أن تسأل أهل العلم ولا شك أنك أيضا تحسن الظن بكل من دعاك تحسن الظن وترجو له الخير وهذا لا يعني أنك تنفره فيه أو أنك تتهمه ولكن حق دينك عليك أن تتحرى في عبادة ربك وأن تتحرى وتتلمس الحق أينما كان فإذا وجدت مثل هذا ووجدت في نفسك تشككا فعليك أن تسأل أهل العلم ممن تثق فيه على أن الأصل كثيرا من الدعوات بعضها يهتم بجانب دون جانب أكثر من غيره من الجوانب الأخرى وإن كانت تتفق بالحد الأدنى لكن تجد بعض أصحاب هذه الدعوة يتجهون إلى أمر ما والآخرون إلى الأمر الآخر وهكذا إما أن يكون نتيجة النقص الذي رأوه في بيئتهم أحيانا قد يكون نقص ظاهر في بيئة لكنه ليس ظاهر في بيئة أخرى فتجد رجل الدعوة يركز على هذا الأمر لأنه هو النقص الظاهر في تلك البلد أو في تلك البيئة أو في تلك المنطقة أو عند هؤلاء القوم بينما قد لا يكون هذا ظاهرا في البلدة الثانية أو في البيئة الثانية أو عند الأقوام الآخرين ومن هنا تتميز بعض الدعواء بمثل هذا فعليك أن, تتم أن تتبين هذا وأن تعرفه وأن تعرف الظروف التي تنشأ فيها كل دعواء مع كما تغليب حسن تغليب جانب حسن الظن إلا إذا تبين خلاف ذلك سائل يسأل عن رجل ان تزوج المرأة ثم عصابه جنون في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يفيق وأولياء المرأة زوجوها لرجل آخر وذلك حصل خلال سنة تقريبا، فما حكم تزوج الأخير في الشريعة الإسلامية كل حال هذا الأمر هم فيه كانوا متعجلين ويجب عليهم أن يعرضوا هذا الأمر على القاضي قاضي البلده لأنه هو الذي ينظر في هذه القضايا وينظر في مدى أهلية الزوج مثلا وعيشة الزوجة ومدى إمكانية العيش مع هذا الزوج وقدارته على قيام الحقوق الزوجي ونحو ذلك فإن هذا الذي يقدره القاضي ولهذا يجب أن يعرض الأمر فورا على القاضي حتى ينظر فيه لأنه لو فرضنا أن الزوج الأول أهلا فإنه مخطئ في التزويج الثاني والتزويج الثاني لا يعتبر صحيحا وحرام عليهم أما إذا كان فعلا ليس أهلا والمرأة تتضرر بهذا فإنه سوف يقدر هذا وقد يلجأ إلى فسخها فإذا فسخها لابد أن تعتد ثم بعد ذلك تتزوج فعلى كل حال هم وسيؤون إلا إذا كانوا قد عرضوا الأمر على القاضي والقاضي هو الذي رأى هذا الأمر فهذا شيء آخر لكن ليس لأوليائها أن يتصرفوا في مثل هذا إلا عن طريق القاضي لأنه وهو الحاكم الشرعي الذي يقدر مثل هذه الأمور وهو الذي بيده أن يفسخ إذا رأى الفسخ مناسبا وإن لم يطلق الزوج الأول لو تضررت أو كان مجنونا أو قصر في حقوقها ونحو ذلك هذه كلها عند القاضي إذا تحلل المحرم بالعمرة قبل أن يحلق ناسه ثم تذكر فحلقا ما الحكم مدام أنه تذكر قريبا وحلق فإنه ولا شيء عليه شاء الله ما حكم اقتداء المتنفل بالمفترض في صلاة الفجر والعصر الأصل أنه جائز وأنه مشروع وقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا قيل إنها صلاة العصر قيل إنها صلاة العصر والمتصدق كان أبا بكر رضي الله عنه فقام وصلى معه وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم "ما ومنعكما أن تصلي معنا قال إننا قد صلينا في رحالنا قيل إنها صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمنا إنها صلاة الفجر ومعلوم أنه واقتناحي فعلى كل حال الأصل أنه أن هذا جائز إن شاء الله إذا أراد المتنفل أن يقتدي بالمفترض في الصلاة الرباعية ولم يلحق معه سوى ركعتين فهل إذا سلم المفترض يجب على المتنفل أن يأتي بركعتين وخيرين هذا هو الظاهر مدام أنه دخل معه بنية صلاة الرباعية فنعم فالظاهر أنه يقضي بعدما ينتهي الإمام ما يفضل الطواف والكعبة وهل النظر إليها عبادة كما يقال أم لا وهل الحجر الأسود نزل من السماء نعم الحجر الأسود قل إنه نزل من الجنة وأنه نزل أبيض كأشف وسودته ذنب بني آدم والكعبة المشرفة هي بيت الله وفضلها عظيم والنظر إليها عبادة أيضا النظر من الكعبة عبادة وكذلك من الطواف من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل قال ولي قال سبحانه ولي بالبيت العتيق وهو عبادة فريدة يعني لا يوجد لا يتقرب إلى الله عز وجل بطواف إلا في هذا البيت فليس في الدنيا أبدا مكان يجوز الطواف به ويثاب على الطواف به ويتقرب إلى الله بالطواف به سوى هذا البيت ولهذا يخطئ كثير من الناس حينما يطوفون بغير هذا البيت وأعني بعض الذين يطوفون على الأضيحة والقبور فإن هذا الأجوز بحال وإذا طاف عبادة فإن هذا شرك إذا طاف عبادة فإن هذا شرك لا أجوز إذا طاف إذا طاف لغير الله يعني كما لا طاف لصاحب القبر إذا طاف لصاحب القبر ومع الأسف أنه يلحظ هذا في بعضي أن أظلح في بلد المسلمين يكون بابان مدخل ومخرج فيدخل من باب ويخرج من آخر فهذا طواف وإن لم يكن سبعة شواط مجرد أن تدور حوله بنية التقرب والعبادة فهذا طواف لأنه معلوم أن أنا أنا أنا في طوافنا حول بيت الله عز وجل نعبد الله عز وجل ونسأل الله وندعوه فالطواف هو عبادة كالصلاة فالطواف بغير هذا البيت عبادة لغير الله على غير ما شرع فإذا كان الطواف لغير الله كما لو طاف لصاحب الظريح فإن هذا شرك بالله وكفر وخروج من الملة أما إذا كان تقرب إلى الله عند صاحب الظريح فهذا محرم وهذا بدع. وإن لم يربع إلى الشرك لأنه ما عبد غير الله لكنه عبد الله عند مكان لم يشرع العبادة عندها ومن هنا يجب أن نتنبه لهذا المسلم، فإن في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين أضرحة يطاف حولها ويتمسح بها وتتلمس بركاتها بل إن عند بعض الناس يعظمون أكثر من الكعبة ويرجون بركاته أكثر من الكعبة بل بعضهم يسمي الذهاب إليها حجا ومعلوم أن هذا من استيلاء الشيطان بسم الله السلام. يقول سؤالي هو أنني أعمل. يقول السلام وعافى الله وبركاته عليكم السلام. يقول بعد سؤالي هو أنني أعمل في عملي. وتتسخ منه في عمل تتسخ منه الملابس. وبالأمس ذهبت إلى المسجد ومعي زميلي في العمل وقت الصلاة كان ظهرا وبعد أن قضيت الصلاة قام الإمام وتكلم علينا كلاما شديدا من خلال مكبرات الصوت وكلامه أغضبني جدا ولذلك قررت أنا ومن يعملون معه في الميناء أن نصلي في مكان العمل هل نكون مسؤولين في هذا الفعل لعلى كل حال مخطئون في هذا الموقف وإن كان هو ما كان ينبغي أنه إن كان واجهكم مواجهة ما كان من الحكمة أنه يواجه الإنسان وإنما كان يمغي التنبيه مطلوب لكن يكون التنبيه على جهة العموم لأنه قد يكون هناك غيركم من هو يعني, يعني لا يهتم بملبسه وبخاصة إذا كان قادرا لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأن الإنسانيات مثلا وملابسهم ملوثة أو حتى أيضا قد تكون لمهنته رائحة خاصة كرائحة الزيوت مثلا أو بعض الروائح التي يكرهها المصلون ويكرهها بني آدم فمعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحضور إلى مصلى والإنسان رائحته كريهة كمنها كان ثوما أو بصلا وقاس عليه العلماء كل الروائح الكريهة لأن هذا مجمع من مجتمعات المسلمين فينبغي أن يكون الإنسان فيه على أحسن هيئة ولا يضايق إخوانه وبخاصة أنه أحيانا قد يطول الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة أو ابتغاء العبادة يعني الإنسان قد يأتي مبكرا يرجو العبادة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، ومعلوم أن هذا خير كثير وهذا من خير ما يتنافس فيه فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تأتي على أحسن حال وعلى أحسن هيئة على قدر استطاعتك. أما إذا كنت لا تقدر ولا تستطيع فهذا أمر آخر أما أنك تأتي بملابس يعني قذره وانت كريهة قادر على أن تأتي بزياب احسن منها فما كان هذا من حق لأن حق اخوانك المسلمين أن تحترمهم وتكريماهم وكذلك الملائكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم لكن على كل حال طريقة التوجيه قد يكون اذا كان الامام مواجهكم واجهة قد تكون ليس من الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في أصحابه أمر يحتاج إلى تبيي إلى بيان كان يقول ما بال أقوى وما كان ينص إلا إذا كان منفردا أو بينك وبينه هذا أمر آخر أما بمكبر الصوت وعلى رؤوس الأشهاد هذا معه أنه مما لا يمر على كل حال لكن لعله لم يوجه لكم خاصة لكن على كل حال لو فرضنا أنه أخطأ فإن خطأه لا يسوق أن تخطئوا وأنتم ليس من الحكمة ولا من العقل أن فلان أخطى فأنا أخطى وأخطى علي فأنا لا أتي المسجد المسجد ليس مسجده والعبادة ليست له أن تتقربوا الله عز وجل وترجو ثواب الله وإنما عليك أن يكون عندك من الحكمة وعندك من الحلم وعندك من الصبر وأيضا تغلب جانب الظن محسن الظن على كل حال ومشتهد وأرد تنبيهك ولكنه قد يكون أخطى على الطريق من حيث إنه قد يكون رفع الصوت أو قد يكون أتى بكلمات فيها شدة فهو على كل حال ما كان ينبغي إن كان وجاءكم مباشرة أما إذا كان كلاما عاما فقد يكون موقف يفتضي الشدة قد يكون رأى أناسا كثير وراء تهاون في هذا فقد يكون ذلك فلكن على كل حال مهما كان فإن خطأه لا يسويغ لكم أن تخطئوا والبيت بيت الله والعبادة لله وعليكم أن تصلوا مع المسلمين إن شاء الله أقول توفي والدي وعمي رحمه الله ولهما مسجد في القرية يحتاج إلى ترميم وهو آهل للسقوط فاتفق أهل القرية بهدمه كاملا وبنائه من جديد أو تركه وبناء غيره بجانبه أما أنا فكنت أرى أن يرمم حتى لا يذهب عملهما أقصد آآ المبنى آآ أرجو إعطائي الرأي السديد الأخير على كل حال إذا كان عائل للسقوط فإن غالبا لا للسقوط لا يفيد فيه الترميم وإنما قد يكون ترخيعاً يطيل بقاءه لمدة سنة أو نحو ذلك على كل حال عليك أن تجتهد في الأصلح وقد يكون الأصلح بل, بل لا شك أن الأصلح هو في الاتفاق تختلفوا ولا جزبنا مسجدين في حي واحد من غير حاجة وعلى كل حال عليك أن تشهد في هذا ولو فرضنا أن الأمر أدى إلى هدمه فإن أجر والدك وعمك باق إن شاء الله وبخاصة أن الأرض أيضا فيما يبدو أنه لهما والله عز وجل لا يضيع عجر من أحسن عملا فالله ثوابه أعظم وهو أكرم وأرحم سبحانه وتعالى فلا تكترث كثيرا وإنما عليك أن تظهر في المصلحة وفي مصلحة المسلمين وأن لا تنشقوا وأن لا يكون مسجدان قد يكون أحدهم وأن لا يكون مسجدين قد يكون أحدهما مسجد ظيرا يقول أتيت لتأذية العمرة وأنا أعلم مدة إقامتي في مكة أو هل أقصر في الصلاة أم لا؟ إذا كانت نيتك في إقامتك في أي بلد في مكة أو في المدينة أكثر من أربعة أيام فأكثر فإنك تقصر أما إذا كانت أقل من ذلك فلك فإنك تتم، أما إذا كانت أقل من ذلك فلك أن فلك أن تقص. إذا كانت إقامتك أقل من أربعة أيام في مكة مثلا وأقل من أربعة أيام في المدينة كل كل بلدة مستقلة ليس مجموع ما في مجموع مكة والمدينة لأن بينهما ما قصر، فليس بدة واحدة. إنما هما بلدتان متباعدتان فإذا كانت النية هي الإقامة أربعة أيام فاكثر فإنك لا تقصر أما إذا كانت أقل من ذلك فلك أن تقصر لكنك, لكنك إذا صليت خلف الإمام إمام يتم فإنك تتم كما يتم الإمام قال وأنه أنه نؤدي أكثر من مرة لأقربائي هل يمكن أن نحرم من داخل مكة أم يجب إحرام من خارجها من جدة مثلا؟ إذا كنت ستتب إلى جدة لغرض ما فأحسن أنك تحرم من جدة أما أنك تخرج من مكة من أجل عمره هذا محل خلاف لكن على كل حال إن كان ذمة إحرام فيكون خارج مكة كالتنعيم مثلا الذي هو أدنى الحلم فتحرم من خارج الحرام من أدنى الحلم من التنعيم مثلا أو من أي مكان آخر خارج الحرم. أما إذا ذافت إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان خارج الحرام بقصد زيارة أو نزة أو تمشية أو علاج أو مراجعة معاملة فإنك تحي من المكان الذي أنت فيه كما لو كان في جدة وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال إن شاء الله هل يمكن أداء العمرة لنفسي أكثر مرة هذا كالسؤال السابق وصلنا الساعة الثانية ليلا ولم نؤدي تا وقمنا بتأديتها ثاني يوم في المغرب مع أن أتينا معنا اتينا من مصر ناوينا لذلك على اننا اتينا محلمين من مصر لا شيء عليكم عملكم صحيح ولا شيء في إن شاء الله وصلى الله وسلم على خير خلقنا نبينا محمد واله وصحبه وسلم